بيقول هل تصوم المرأة المرضعة اه متصومش ليه وانا اتكلمت مع بعض المتخصصين في هذا قالوا ان صيام المرأة والله لا يؤثر على كونها بترضع الا في حالات معينة لما بتكون هي امرأة ضعيف او لها ظروف خاصة لكن في, في, في الطبيعي والله الصيام ما بيؤثر على لبل المرأة ودي حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى افطري كويس وتصحاري كويس وقال ان انت بسم الله ما شاء الله في الصحور بنا كلنا بتاع اردب بفول يعني فأتلاقي عندك تموين كتير ما تقلق ايش يعني فأتصوم تصومي الا اذا يعني افتيتي من من قبل متخصص طبي يعني اني لا انت لا يجوز لك السياسة ماشي لكن القعدة انها إنه مفيش قعدة اخواننا في الاسلام لحديث ثابت ولا قاعدة فقية ثابتة أن المرضع يجب عليها أن تفت فيش قاعدة بتقول كده لا إيه لكن احنا بندخل بتدخل حالة الغروعة دي في حالة الأعفار لو اقتضى الامر بقت صاحبه عوض ما اقتضاش الامر بسهمي ما فيش حاجة إن شاء الله ده بالعكس ده اللبن بينزله صافي ورايق بعيد عن المكدرات اللي انت بتخبيها اللي مش عارف. فيه وإيه فما يعني إن شاء الله